اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَقُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَانِيَ مَرًّا وَرَأْيٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا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 وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا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 تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أقو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لمن 124. ورحمة منا وكان أمرا مقضيا 125. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 126. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع النخلة تساخط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقرني عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن بريم قول الحق الذي فيه يمتعون ما كان لله أن يتخذ من ولد صَوْفِ حَالَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَقُومُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضِيَ الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن ليث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 114. فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا 115. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا 116. واذكم في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارول نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجِئْتَ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ الْآيَاتُ رَحْمَانٍ خَرَّ سُجَّدًا وبكيا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 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لبوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من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 118. ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا 119. أولا يذكو الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا 110. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم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 وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الذين كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ قَوْمٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ 119. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا 110. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جنبا 111. ويزيذ الله الذين اهتدوا هدى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 112. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ إِن 113. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا 114. لقد أحصاهم وعدهم عدا 115. وكلهم آتيه يوم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 أو تسمع لهم ركزا